ثمانية استمع وععد ثم لون هذا تمساح هذا تمساح أخضر هذا فأر هذا فأر أسود هذا نحل هذا نحل أصفر